قال السماء كئيبة وتجهم قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصبا المتصرم قال التي كانت سمائي في الهوى صارت نفسي في القرام جهنما خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف اطيق ان أتبسم قلت ابتسم واضرب فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال العدا حولي على الصيحاته أأسر والأعداء حولي في الحما قلت ابتسم لم يطلبك بذمهم لو لم تكن منهم من من من من من. أجل وأعظم قال الليالي جرعتني على جرعت القمى قلت ابتسم ولئن جرعت على فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما اتراك, أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما يا صاحي لا خطرا على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما فضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجاج متلاطم ولذا نحب الانجما